كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معذرا لا تحرك به لسانك لتعجل به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 الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذني المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى